بسم الله الرحمن الرحيم يسر السحاب أن تقدم لكم كلمة للشيخ خالد بن عبد الرحمن الفسينان بعنوان حوار هادئ مع أوباما في رجب من عام 1430 السلام عليكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وقف يسد هذه أشياء أقفها مع الرئيس الأمريكي أوباما فأقول في بداية هذا اللقاء أقول يا أوباما يا أوباما ما سألت نفسك أو ما سألت أنفسكم لأن ما أحدثنا فقط بأنّي أخاطب كل الدول التي وقفت معكم في حرب على الإسلام والمسلمين وفي حرب على الجهاد المجاهدين ما سألت أنفسكم لماذا إلى الآن إلى الآن لم ننتصر على المجاهدين في أفغانستان ما هو السبب ما هو التسبب مع تملكون الطائرات بجميع انواعها واشكالها والدبابات بجميع انواعها واشكالها والصواريخ بجميع انواعها واشكالها لكن لماذا لا توقفوا الى الان مع ان المجاهدين فقراء مساكيين بعثاء لا يملكون فلاح الطيرات ولا سلاح الدبابات ولا يملكون شيء ما فقراء ما هو السر وما هو السبب أنكم إلى الآن لن تنطفروا على المجاهدين في أبغانها أنا أقول بك ما هو يا أبغان وما يحتاج أنك تعقد مؤتمرات وتعقد اجتماعات السر هو الله سبحانه وتعالى إن الله يدافر عن الذين ينافروا هذا هو السر هذه الحقيقة لا بد أن نفعل هذه الحقيقة يا أبغانا أن الذي بيده ملكوته كل شيء هو الله الله هو الذي يصرف الأمور الله هو الذي يسير أمور كيفما يشاء سبحانه وتعالى لستم أنتم تسيرون الأمور كما تشعون أنا أعتبر يا عبامة أبغانستان أعتبرها إن صح التعديم معجزة التالح أو بعبارة أخرى معجزة هذا العصر. الآن أقوى دولتين في العالم أقوى دولتين في العالم ما هي؟ روسيا ومع ذلك لم يستطيعوا ان ينتصروا أن ينتصروا على الموسوليني سبحان الله مع أنه لم يكن كل شيء بعفاء الان ما رأيك يا أوباما ما شكل كل دول العالم وقفت معكم دول العالم كلها لكم يا أوباما ما رأيك يا لو للحداثة قبل 500 سنة ان دول العالم كلها اجتمث على دولة واحدة وهذه الدولة صغيره ضعيفة لا تملك شيئا من انواع السلاح الفتاك ومع ذلك لن يستطيعوا ان ينتصروا على هذه الدولة افقر دولة تقف امام اغنى الدول لو حسيت لهذا الامر هل تصدق انا ما اصدق شخصيا بكل صراحة ما اصدق كل دول العالم تقص امام دولة واحدة فقيرة ما تملك من السلاح الا الشيء البسيط اليسير مع ذلك لم يستطيعوا ان ينتصروا عليها وهذا كما توقلك ان ابغان الستامة معجزة تاريخها ومعجزة هذا العصر كان قبل الاسلام قيصر وكفرها اعظم دورتين الان اعظم دورتين في هذا العصر روسيا وامريكا ومع ذلك الى الان لم يستطيعوا ان ينتصروا على المجاهده في افغانستان والمعركه الى الان لم تنتهي يا أبانا. المعركه ليس لا ارجمنت لم تنتهي ولذلك يا عضامه انت ما تعرف الشعب الافغاني يا عضامه الشعب الافغاني يضرب فيه المثل في الصبر شعب صحراوي شعب جبني والله جنودك ما يستطيعون يا اوباما والله جنودك تعبوا تعبوا تعبوا اوباما الشعب الذي تربى على الخمر وتربى على السواحش وتربى على المراقب وتربى على الليالي الحمراء لا يستطيع ان يصبر على الحروب والمعارك فلهذا لا بد ان يراجعنا هذه المصائب التي تصابون بها النكبات، انهيار اقتصادي يوم اعصار، يوم حرائق في الغابات يوم هذا كلها من الله سبحانه لماذا لأنكم اعتديتم على بلاد المسلمين واغتصبتم نساء المسلمين وانتهكتم اعراب وانتهكتم اعراب وسعلتم, وسعلتم في البلاد ما الله به عليم أنا اتجول في أفغاني من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة ومن ولاية إلى ولاية والحمد لله والمنة والفضل والثناء الحسن أنني أتكلم في المساجد وأحس الشعب الأفغاني على الجهاد وأحسهم على الوقوف مع المجاهدين وعلى طرد الصليب الذي أفتد العبادة والبلاد يكون صراحه يا أوبا يكون صراحي ما سألت أنفسكم لماذا يعني ماذا أنجزنا خلال أنجزنا خلاصنا انتم الآن أنتم في الحرب ثمان سنوات في أفغانستان ماذا حققتم هل حققت, حققت واحد خسائر في الأموال خسائر في الأرواح حدر للطاقات بذل للجهود الجهود. مقابل اي شيء مقابل لا شيء والله لا شيء يا اوباما لا شيء لا شيء لا شيء ما حققتم اي هدف والله يا اوباما ان جنودك منذ ان اتوا الى ارض افغانستان افتار كثرت الجراء وكثرت السرق, السرق. وكثرت قطاع الطرق وكثر الفساد وكثر المشاكل بين الناس هل حققت الراحه للشعب الافغاني هل حققتم السعاده للشعب الافغاني هل حققتم الطمئنينه للشعب الافغاني هل حققتم الامان للشعب الافغاني ما حققتم شيء الله يا بارك قيم سنيناتي ما حققت اي هدف إلى متى هذا الارهاب يا اوباما الى متى هذا الارهاب يا اوباما إلى متى هذا الارهاب يا اوباما فقتم بذماء يا أوبامة اختصفتم النساء يا أوبامة قتلتم ال... قتلتم الأطفال يا أوبامة هدمتم المساجد يا أوبامة دنستم المصحف يا أوبامة دنستم المصحف يا أوبامة أهمتم كلام الله هذا والله أعظم إرهاب أكبر إرهاب في العالم هو تدنيس المصحف يا أوبامة وثبت عن وثبت عن جنودك عدة حالات أنهم يهينون كتاب الله سبحانه وتعالى في بداية خوز ذهب جنودك اطلاب الصليل دخلوا احد المدارس الاهلية مدرس اهلية يدرس فيها القرآن الكريم ودخلوا على الطلاب الصغار وبدأوا يطربون الطلاب واخذوا المصاحف وبدأوا يرمونها بالرشاشات هذا مو ارهاب يا اوباك هذا مو ارهاب والله هذا اعظم ارهاب في العالم ان يهان كتاب الله في ولاية غزني دخل جنودك عباد الصليب دخلوا الى المسجد وبدأ يهنون مصحف في بيت الله وخربوا المسجد حتى المار خرجوا مظاهرات اوباما الى متى هذا الارهاب يا اوباما قل تعلم يا اوباما ان في كابل في كابل فقط انا ذهبت الى كابل وتجولت في كابل رس قد كابل تصور يا أوباما أربعين ألف أرملة أربعين ألف أرملة هذا مو إرهاب أن أربعين ألف أرملة ما عندها رجل هذا مو إرهاب يا أوباما ولهذا يا أوباما جنودك الضاد الصليب وعشاق الدعارة وقد تستطيع لماذا تقول عن جنودي عشاق الدعارة أوباما جنودك ذكروا صراحة عندما يذهبون ويتجولون في القرى الافغانيه يبحثون عن المجاهدين يبداون يتحرشون بالنساء يا ويتعرضون لهم ويحتصبون هن. وانت تعرف يا أبانا أن في ديننا وإسلامنا أن المرأة لها مكانة لها عظمة لها قداسه لها مكانه عظيمه في قدوبنا وفي حياتنا الاجتماعية ليست كعندكم لا لا لا أنتم عندكم المرأة مهانة مرأة مبتذلة في الشوارع في المراقص، في المصانع تخرج مع من شاءت تنام مع من شاءت تسافر مع من شاءت تسهر مع من شاءت لا يا أوباما نحن كذلك يا أوباما نحن يا أوباما وانت بهذه الكلمة جيدة نحن نقيم حربا، نقيم حربا من أجل ماذا من أجل المراه مر نبينا صلى الله عليه وسلم اقام حربا على اليهود من اجل ماذا من اجل ان احد اليهود تحرش من رأة في السوق فقام المسلم وقتل هذا اليهود وقام اليهود وقتلوا هذا المسلم فاقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حربا من اجل ماذا من اجل مرأة انتم ما تقيمون حربا من اجل امراه مستحيل, مستحيل مستحيل مستحيل تقيمون حربا من اجل امراه نحن يا يعظامه وانتظر هذه الكلمة جيدا نحن نفذر أرواحنا ودماءنا وكل ما نملك من أجل ماذا من أجل المحافظة على المرأة أنتم ما تذلون أرواحكم ودماءكم من أجل المحافظة على المرأة أنتم تأتون بأفضل وأجمل مرأة عندكم وتزعلونها تصوق لحذاء هذه مكاسة المرأة عندكم هذه مذلة المرأة تجعلون اجمل امرأة واحلى امرأة عندكم تسوق للحذاء سبحان الله نحن مرأة عندنا يا اوباما كالجوهرة كالدرة اذا عندك درة در او جوهرة تعرضها للناس او تحافظ عليها تحافظ عليها ولهذا اقول لك يا اوباما اين الرقي اين التقدم اين الحضارة التي تدرونها وانتم تتحرشون بنساء المسلمات وتقتصبونهم وتتعرضونهم هل هذا هو التقدم والله هذا مو تقدم هذا تأخر هل هذا هو الرقي يا والله هذا مو الرقي هذا تأخر يا ابانا أبا. فكر في مصيرك فكر في مصيرك اين مصيرك بعد الموت يا ابانا انت سوف تموت والله سوف تموت كما مات ابوك وجدك ساكن اين مصيرك يا أوبانا بعد الموت اين مصيرك الدنيا ستتتهي قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي او نصراني ثم لا يؤمن بي الا كان حقا على الله ان يدخله النار او كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم أوبانا عندما تأتي يوم القيامة ذلك اليوم الرهيب اليوم العصيب اليوم الشديد تأتي وحدك اين جنودك اين حرتك اين اموالك اين منصفك أين, جه... اين شهرتك اين جاهك كل شيء ذهب يا اوباما كل شيء ذهب يا اوباما كل شيء ذهب يا اوباما وبعدها ماذا تقف بين يدي اله عظيم اله كبير إله الجليل رب الأولين والآخر ويسألك الله سبحانه ودعك يسألك الله عن دماء المسلمين في فلسطين ويسألك الله عن دماء المسلمين في الصومال ويسألك الله عن دماء المسلمين في العراق ويسألك الله عن دماء المسلمين في افغانستان يسألك الله عن دماء الشهداء ودماء النساء ودماء الاطفال ودماء الشيوخ أين المفر يا أوباما؟ اين المفر يا أوباما؟ أين المفر يا أوباما؟ أوباما، بس أريدك ان تفكر لمدة خمس دقائق تتصور هذا المشهد تصور نشهد بركان، انظر إلى هذا البركان، انظر إليه جيداً، انظر، انظر هذا البركان، وتصور وتخيل نفسك انك تفتح في هذا البركان العظيم الشديد الحرارة. تصور وتخيل نفسك أنك تسبح في هذا البركان لا أقل ساعة وإنما دقيقة دقيقة واحدة تخيل وأنك تسبح في هذا البركان كيف بعذاب النار كيف بعذاب النار يا أبانا النار النار وما أدرى النار عذابها عظيم وحرها شديد وقعرها بعيد رسولنا صلى, صلى الله عليه وسلم يقول لو ان قطرة من الزقوم تسقط على اهل الارض على اهل الارض ليس فقط على قارة امريكا او قارة اسيا او قارة افريق لا على اهل الارض كل اهل الارض فقط مجرد قطرة واحدة تنزل على اهل الارض لأسدت على اهل الارض معيشهم الناس كلهم يتعذبون من اجل هذه ما يتخيل عقل ولا يتصور إنسان ثم قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: فكيف بنا تكون شرابه وطعامه نفر الله السلامة والعافية عذاب الله يا أوبانا ليس له حد وليس له نحال الله جل وعلا يقول والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقبى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها تصور يا أوباما أن أعظم أمية أعظم أمية من ناها أهل النار هو الموت لكن لا يستطيع أن يموتون ما يقضى عليه فيموته يركاح من عذاب النار ولا يخفف عنهم من عذابه. يجلس الألسنة هو العذاب فيوم فيومئذ الله يعذب عذابه أحد ولا يوسق وشاقه أحد أوباما انتم رفعتم شعار اثناء حملتكم الانتخابية رفعتم شعار وهو يسوي كان يسوي كان يعني نحن نستطيع لا شعب لا, لا شعب لا انتم ما تستطيعون العبد المخلوق لا تستطيعون الا بعد ارادة الله ومشيئتي وما تشاءون الا ان شاء الله انتم والله الحمد والمنه والسلاحه الى الان لن تستطيعوا على المجاهدين في افغانستان مع ان كل دول العالم معكم كل دول العالم يا ابامه لا تنسى انها ركعت لكم في احداث افغانستان نعم كل دول العالم ركعت لكم احداث افغانستان كشفت الحقائق احداث افغانستان يميز الله والخبيث من الطيب انتم لا تملكون شيء يا ابامه الله سبحانه وتعالى يقول النفس يقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من, من تشاء وتعد من تشاء وتفل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير انك على كل شيء قدير تفكر في هذه الايه انك على كل شيء قدير وبما نحن نؤمن إيمانا عظيما بأن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء انا كل لك المجاهدين في افغانستان يا ابانا انا عاشر المجاهدون من حركه طالبان وجبش بعض امراء وافغانستان والله لا اعتذر شيء لا شيء يا ابانا والله ان بعضهم احذيتهم والله مقطعه مخيطه الأسلحة قديمه ومع ذلك الى الان لم تستطيعوا ان تنتصروا على المجاهدين في افغانستان وهذا من فضل الله ورحمته وكرمه وجوده سبحانه وتعالى وسوف يشهد العالم بحول الله وقوته لأن الله بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقوله كل أن يكون سوف يشهد العالم يا أوبانا في هذه هذه السنة أو في السنة القادمة بإذن الله وبعزه الله وبقوته وقدرته وسلطانه وتدبيره أن المجاهدون في أفغانستان انكسروا على عباده الصيد نعم يا أوباما بإذن الله سبحانه وتعالى أوباما العبرة ليست في البدايات لا لا الأدغام يا من من ينسحب من أرض المعركة أولا هو المغلوب هو المغلوب نعم هو المغلوب أوباما هذه النكبات التي تصابون بها لا بد أن تفهمها للحقيقة يا أباما كما أباما كما أنت, أنت أنكم رفعت الشعار أنتم رفعت الشعار يسوي <تصفيق> <تصفيق> كان <تصفيق> يعني <تصفيق> نحن نستطيع أنا كذلك عندي شعار يا أباما هذا الشعار في هذه الدنيا أباما تحفظ الشعار سعادتي يوم السجر سعادتي يوم السجر لماذا أنا اقول لك هذا الكلام يا أوباما أنا أقول لك هذا الكلام يا أوباما لأن الحياة الحقيقية عندنا نحن مسلمين الحياة الحقيقية ليست الدنيا يا أوباما لا لا ليست هذه الحياة الحقيقية الحياة الحقيقية يا أوباما عندنا نحن مسلمين تبدأ بعد الموت الله اكبر تخيل هذا الموقف يا أوباما لا إلا الا الله عندما تخرج روح المؤمن او روح الشهيد اين تذهب اول ما تخرج روح الشهيد يا او روح المؤمن الصادق المخلف تذهب الى اين يا اوباما الله اكبر يا الله فتجل اين تذهب يا اوباما انها تذهب الى الله لا اله انا الله اعظم لقاء وأروع لقاء وأجمل لقاء واسعد لقاء عندما يلتقي المخلوق مع الخالق فيفرح المخلوق بلقاء الخالق ويفرح الخالق بلقاء المخلوق نعم نعم نعم نعم نعم الخالق يفرح بلقاء المخلوق قال صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه أحب الله لقاءه لكن متى يا أوباما متى يفرح الخالق بلقاء المخلوق هذا هو السؤال المهم يا أوباما يفرح الخالق بلقاء المخلوق إذا كان هذا المخلوق عبدا صالحا تقيا مؤمنا صادقا شهيدا يفرح الخالق يلقى في المحلوق اما اذا كان هذا العبد عبدا او اذا كان هذا المخلوق عبدا كافرا فالخالق لا يفرح به بل هو لا يلتقي مع الخالق ماذا؟ لان روحه خبيثة روحه نجسة الروح الكافر لا تلتقي مع الخالق ابالة انا جنوبك حاصروني حصتنا قبل جنودك عشر ساعات وانا محاصر يا أوباما تصور عشر ساعات ثلاثين دبابه مع الطائرات المروحية والطائرات الحربية وقف قف قف قف, قف رجعت المعركة الساعة السابعة والنصف لكن اول بعد ما بدأت المعركة والله بقولك شعوري بو معه بكون معاك في كل صراحة لتكلم معاك في كل صراحة والله يا عبان الله سبحانه وتعالى بالرحمة وفضله انزل الله جل وعلا علينا السكين واحد بفضل الله حصرنا في احد القرى الافغارية اول ما بدأت المعركة الساعة السابع النص هدموا علينا عباد الصليب وعشاق الزعر في عارة القرية كنا مختأين في احد القرى الافغارية وحصلنا بثلاثين او ثلاثين عمر او زبابة تقريبا مع الطائرات المروحية وبدأت المعركة الساعة ادعونا اقول لك شعور يا اوباما وانا ما انتهى اليوم لانه كان يوم الاسدين ولله الحمد منه كنت يومها صائما وهذا من فضل الله علي ورحمة الله. وكان احظم امنية تقول يا اوباما ان احظم امنية واكبر امنية واحد امنية عندي في هذه الدنيا تدري ما هي يا اوباما؟ هي ان اقتل شهيدا في سبيل الله وان اكون صائما ان انقى الله وانا صائم وشهيد صابرا محتسبا مقمنا غيبت وبدأت المعركية اوضح اوضعك وقف اثناء العملية وبعنا تتطور تعطل السلاح اصلحتنا قديمة يعني اخر موديلات ما هي مشكلة من التعضل السلاح عندنا قنابل دوية ما في المشكلة لكن المشكلة هي اكبر منها واحظم يا اوبانا خلت يعني يا اوبان انني نمت في ابناء المعاكة يو والله نمت يا اوبانا اذ يغشيكم النعاسة امنا تمنا ونحن نؤمن لأن ما نتكلم أبدا أنا ما أتكلم من فرح أنا ما أقول لكلمة إلا أندفق من عقيدة اؤمن بها هذه العقيدة من أين نأخذها نأخذها من كتاب الله ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا ماذا يقول في كتابه الكريم يقول سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ورشوهم فجادهم إيمانا وقالوا ماذا قالوا قالوا حسبنا الله و انا من وكي لماذا قالوا حسبنا الله ما قالوا حسبنا الشرق او حسبنا الغرب او حسبنا فلان او حسبنا بلان او حسبنا الجهل الفلانيه لا قالوا حسبنا الله و انا من وكي لماذا لان, لأن, لأن, لأن الامال في قلوبهم لأن عظمه الله في قلوبهم لكن لو كانت عظمة المخلوق في قلوبهن لقالوا حسبنا الشرط وحسبنا الخرط نحن نؤمن بقوله صلى الله عليه وسلم عندما قال احفظ الله يحفظك إلى أن قال صلى الله عليه وسلم وعلم أن الامه لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك ومن عقيدتنا أن ما, ما, ما, ما شاء الله كان وما لم يشأ لك التصور يا أبا أن نمت في أثناء ما وقف قف قف قف والحمد لله والمنى والثناء الحسن وهذا بحفظ الله ورعايته ان جنودك عباد الصليب لم يعرف المكان الذي نمت فيه لكن هذا بفضل الله ونحن نؤمن كما قلت لك عامة نؤمن ان ما اصابك لم يكن وما اخطأك لم يكن الى ان انتهت في اخر الى قبل المغرب القوات ولكن يعني ما حالفني الحظ يا أباما أنني أكون شهيدا في هذا المركب والله صراحة بكل صراحة اقول لك يا أباما أنا إن لم أقتل شهيدا أبقلك مشاعري مشاعر أسهلك يا أباما أنا ما أستعرض عبراتي عليك ولا أبقل إليك يعني شجعة شجاعتك إليها لا يوضع أنا أزائل وأنا تذكو أبقل إليك ولكن أنا مشاعر والله يا أوبان اي لم أقتل شهدا في هذه المعركة من أعظم معارك الإسلام معركة عظيمة معركة في الإسلام إيمان هذا الرجل وهذا من أعظم المعارك تتفور أخضر في تاريخها ما حدث مثل ما حدث هذا أن دول العالم كلها تتفق على حرب الإسلام والمؤمنين وعلى حرب جهاد المجاعدين في أرض اللعنية كان أيام الرشف كان كل العالم مع المجاهدين والآن كل العالم وقت المشاهد اقول هذه المعركه من افضل معارك الاسلام في هذه القرون المتاخره طبعا اقصد والله يا أوباما ما انا اقتل في هذه المعركه فوق الاحلام سيدنا المعزي الشاب هذا نحن احنا جينا الى افغانستان انت من اجل ماذا من اجل الحياه من اجل من أجل الدنيا نحن جئنا الى افغانستان يا ابا من اجل ان نقتل شهداء في السبيله نحن جينا الى افغانستان من أجل آخرة نحن جئنا أفغان من أجل مال يا أباما هذا حقيقي. أنا أريد أن نكتفنا يا أباما أنا جئت إلى أفغان من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. والله لن نرضى يا أباما لن نرضى أن تكون كلمة الذين كفروا فوق كلمة الله والله ما جمالا واموالنا وكل ما نملك من اجل ان تكون كلمة الله هليا هي العلاج وكلمة الذين كفروا هي السفن نحن جينا ابغانستان يكون الاسلام هو الذي يعلو ولا يعلاني اوباما اريدك ان تفكر في مصيرك فكر في مصيرك تفكر في واطرك الدنيا ذائع والموت يأتي بخته الموت يأتي بخته كما بعد نهاية الكمالة كل شيء ينسى في هذه الدنيا اين الملوك اين الرؤساء اين الامراء الذين سبقونه اين كلهم نسوا في هذه الدنيا دعبوا الله دعبوا الله تعالى, تعالى. يتمتع من ساعة. كم يتمثل الساعة سكسين سنة سبعين سنة تكون على ركة ماذا لنم. تفكر عندما توضع في قدرك في تلك الشفرة الضيقة الموحشه لا انيس ولا صديق ولا صاحب السعادة الحقيقية هي في إله والله عندما الإنسان يقول هذه الكلمة أحضر كلمة في هذا الوجود كله هي كلمة لا إله إلا الله عليها نحية وعليها نموت وفي سبيلها نجاح نحن ما نرضى يا أوباما أن نجاهد في من غير سبيل الله سبحانه لا. لا نجاهد من أجل القومية ولا من أجل وطنية ولا من أجل شعرات الجاملة لا نحن نجاهد من أجل من أن نجاهد من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا بالسماء. والله الإنسان عندما يقول لا إله إلا الله تصلقنا إلى الله. لا إله إلا ما يشرب إنسان بساده، يشرب براحة، يشرب بطمأنينة، يشرب بالقوة، يشرب استباهات. هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها قامت السماوات والأرض now in a